Ti xinti, ti xinti, ya Ti ti ti تبقى حلوة زي ما انت بنت حتى لو اتخنتي هتبقي حلوه زي ما انت يا بنت تخنتي ايه تخنتي تخنتي يا بنت تخنتي ايه اتخنتي يا, بنت يا بنتي اتخنتي يا بنتي قولي كده ليه من غير يا و بالمكياج برضو حكاية من غير مكياج انت حكاية و بالمكياج برضو حكاية و ما تبصيش تاني في مرايا تخينك ياه بيغيروا منك منك في الدنيا ما فيش احلى منك بيبص عليك و بيقولوا شكلك أصغر والله حرام ده انت اخسراتي خلتي ايه, ايه, ايه من يوم ما بيتك تلنتك وحلفت لكني هبقى ملكك من اول يوم انا حبيتك وعشقتك وعشقت طبعتك معاك الحد ما تكركبت خلتي لو لف العالم والدنيا مش هلقى زيك وحدة تانية في جمالك وحلوتك انتي بستنى معادك بالثانية قديني بس انتي اقشرة تخنتي في مسابقة جمال العالم انتي في عيوني انتي اللي كسبتي يا مرتين La mezcla be sem nada, tu gente é gente, ti gente, y a benti, gente, ti ya ventí, ya